قال رحمه الله قاعدة لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها وكما جاء في الأحديث صحيحة التي تدل على ما أشار إليه الإمام رحمه الله تعالى منها حديث معاد عند الحاكم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فشهادة لا إلهة إلا الله فيها تكفير السيئات ولها تأثير عظيم في تكفير السيئات وحباطها عند الموت وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقلوا موتاكم لا إلهة إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إلهة إلا الله دخل الجنة أو من كان آخر كلامه لا إلهة إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهرين وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه قرر الله من حبان وصحهاه العلام الألباني رحمه الله تعالى وهكذا أيضا في حديث عثمان من مات من أمتي وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وكذلك ما تبدأ معكم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تقدم أيضا معكم أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أن من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هذه كلها أحاديث تدل على فضل توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى فضل هذه الكلمة العظيمة وهذه كلمة لا إله إلا الله وقد تقدم معكم كلام ابن القيب رحمه الله تعالى وأنه يقول أن توحيد نفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها التوحيد مزع الخلق أجمعين وملجأها وحصنها وغياتها وتقدم أيضا أنه قال لا يلقي الشرك أو لا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك بالله ولا ينجي منها إلا التوحيد ولا ينجي منه كرب. كرب العظام إلا توحيد الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوه الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البدء إذا يشركون هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن التوحيد فيه فضل عظيم جدا وله تأثير في تكفير السيئات والذنوب وإحباط هذه الذنوب التي أثقلت الناس ولا دلة كثيرة تقدم معكم أيضا كذلك أن دعاء الكرب جعل بالتوحيد على الكرب جعله بالتوحيض لما له من آثار العظيمة التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها الشدائد ومنها الحديث المتقدم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض رب العرش العظيم هذا حديث عظيم بغي أن يحفظ وأن يدعى به ولا سيما في هذا الزمن الكرب كثيرة كرب الزمان هذه كثيرة الشدائم الزمان هذه كثيرة نحتاج إلى أن نتسلى بمثل هذه الأحاديث وأن نحفظ مثل هذه الأحاديث ومنها حديث ما أسماء رضي الله تعالى عنها أن النساء صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عند الكرب تقول ليش لا إله إلا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله ربي لو علم في كلمات تقولينهن عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا وأيضا دعوة ذنون وأنه ما ذع بها مسلم قط إلا استجاب الله له لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادف الظلمات, فناد الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجيه المؤمنين، فهذا كلام جميل القرآن رحمه الله في فضني هذه الكلمة العظيمة، وأيضا تقدم معكم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه تدبر أحوال العالم رحمه الله تعالى قال تدبرت أحوال العالم، فوجدت كل إيش يا أخوان عبارة التي ذكرناها لكم فيما تقدم، وجدت كل الصلاح. نعم وجدت كل صلاح في العالم سببه توحيد الله وطاعته ومتابعة رسوله وجدت كل صلاح ومن تأمل أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وطاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر وبلاء وفثنة وقحط وتفليط عدو سببه وخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله والدعوة إلى غير الله هذا كلام جميل يقول هذا الإمام رحمه الله عن تأمل وتذبر لأحوال العالم من تقدم ومن كان في زمنه ووجد أن صلاح العالم إنما هو في إقامة توحيد الله جل على وخراب العالم وفساد العالم والفتن والقحط والسلط العداء إنما هو في البعد عن توحيد الله جل وعلا وعن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله لشهادة أو لشهادة أن لا إله إلا الله لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها ولا بد من هذا حتى تنفع أن يكون موقنا بها عالما بها عارفا بما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على أي شيء هذه الكلمة العظيمة تدل فإنها تدل على إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد وتدل كذلك أيضا على إفراد العباد بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذه كلمة عظيمة إخواني في الله من تأملها فإنه بإذن الله ناجن وعمل بمضمونها لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إيبائها واستعطائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها لله سبحانه وتعالى كل ذلك لله هذا كله عبادة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى هذا كله عبادة ولا يكون إلا له جل وعلا فلا يجوز أن يصرف الخضوع لغير الله ولا الذل لغير الله سبحانه وتعالى فهذه من أجل العبادات أن العبد كل ذليلا بين يدي ربه سبحانه وتعالى خاضعا لله جل وعلا منيبا له قال رحمه الله وانقادت بعد إيبائها واستعطائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج حصها على الدنيا وفضولها واستخدت أمم، وخرج نعم، وخرج حرصها على الدنيا وفضولها واستخد واستخذت أسمع عندكم خرج, خرج حرصها على الدنيا وفضولها واستخذت بين يدي ربها وفاطرها أمم، عندكم زيادة يعني؟ ليش الزيادة؟ وخرج منها حرصها بس وكلم تكرار هذا وش من خرج حرصها على الدنيا وفضولها وخرجت منها قرا قرا عمانة وبعدين آه خرج حرصها على الدنيا وفضولها يعني منها مهي موجودة طيب حسن ده هذه طيبة كلمة منها من هذا ينابض منها يعني توضح ال... وخرج منها أي نعم. الله وخرج منها حرصها على الدنيا وفضونها واستخذت بين يدي ربها أي اتخذت هذه لغة في اتخذ قال اتخذت هذه لغة. اللغة هو استخذت أي اتخذت حكى المبرد أن بعض العرب يقول اتخذ فلان أرضا يريد اتخذ أرضا اتخذ فلان أرضا يريد اتخذ أرضا فتبدأ الإحدى التعين سينا يقول اتخذ والأصل اتخذ على وزن استعل تاءان كما تعلمون من حرف المضعف فإحدى التعيني أبدلت سينا فقيل استخذ فقيل استخذ فهذه اللغة وقال ابن جني في سر صناعة الإعراب في سر صناعة الإعراب اعلم أن العرب تقول استخذ فلان أرضا وفي ذلك عندنا قولان أحدهما أنه يجوز أن يكون أصله اتخذ ووزنه افتعله ثم إنهم أبدلوا من التاء الأولى وهي فاء الكلمة سينا والقول الآخر أنه يجوز أن يكون أراد استخد استثخد أي استفعل فحذف التاء الثانية التي هي فاء الفعل فالأصل استثخد استخد هكذا استثخد بتاءين وحذفة الأولى فقل أو الثانية فقل استخذ هذا قول إما إن يكون الأصل استثخد استخد أو كذا فعذفت إحدى التعين أو الأصل ما ذكر المبرد وأيضا الجن في القول الأول فالحاصل أن استخذ هذا بمعنى اتخذ وهذه اللغة ومنهم من يقول فيها قلب أي أن إحدى التعين قلبت سينا والأصل اتخذ اتخذت ثم إحدى التعين أبدلت سينا فصار استخذ ابن القيم يخان عنده الطلاع على اللغة عندوا الطلع على اللغة استعمل هذه هذه الفاظ التي نجهلها اللي بعد مراجعة الكتب لأن هذا لفظ غريب يحتاج أنك تراجعه إيش هذا اللفظ استخله يحتاج أن تراجع هذا اللفظ فتستفيد عند المراجعة تستفيد فإذا ابن جني تكلم عليه وسرق معه الاعراب وكذلك المبرد أيضا تكلم عليه الإمام المبرد أبو العباس فإن قد استفدنا من استخذت هذا هَلْ وَاسْتَخَدَتْ بين يدي ربها وفاتلها ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجع ما كانت لعفوه ومقفرته ورحمته وتجرد منها التوحيد من قطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه وتحقق بطلانه فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه. والمطير إليه فوجه العبد وجهه بكليته إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا واستوا سره وعلى نيته فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه أني أن هذه الصفات تدل على كمال هذا العبد أن الدنيا خرجت من قلبه تماما وصار مقبلا على الله جل وعلا بكله فلا يلتفت إلى حطام الدنيا ولا يلتفت إلى زخرف الدنيا وإنما يلتفت إلى الله جل وعلا وما عند الله سبحانه وتعالى وإن أخذ شيئا من الدنيا ليستعين به على سيره لله جل وعلا وليس معنا أنه يعتزل الدنيا تماما فهذا لا يكون فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم ذروة عباده الصلاح وذروة المقبلين على الله سبحانه وتعالى كانت لهم تجارات وكانت لهم أعمال وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الذي يشير إليه ابن قيم رحمه الله وهو المقصود أن هذه الأعمال وهذه التجارات ما شغلتهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه سبح له فيها بالغضوء والأصال وأول ما يدخل فيها من الصحابة سبح له فيها بالغضوء والأصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هم يتجرون لكن لا تنهيهم هم يبيعون ويشترون ولكن لا ينهيهم بيع لا شراء رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيقاء الزكاة والحامل لهم يخافون يوم ستغلب فيه القلوب والأبصار هذه جملة علنية في عدم إلها البيع والشراء لهم مرتزاعات أنهم يخافون أن يوم ستغلب فيه القلوب والأبصار أما حال كثير من أهل الإسلام شيء والله تعجب له ما يستطيع جلس خمسة لا يحضر درس أو يصلي على طول لأنه فقير الدنيا خلاص ما يحتاج العلوم هذه أقول لك والله حجة الله غايم عليهم ما يفلتون من حجة الله أبداً حجه الله عليهم قائمة سبحانه وتعالى يقوم يصلي ويخرج كأنه قد أخذ الدنيا والعلوم كلها عنده ولا يجلس ربع ساعة يستفيد ولا تقول إنه مشغول بشيء والله لو في اجتماع البعوم ولا لي أحد منها ولا المنسوخين لو جدت يحضر ولا ما يحضر يا فان يحضر إذا الساعة يسمع إذا يسمع طيب هو مشغول لا ذلك يفرغ لسنا فهذا خطأ حجة الله قائمه على العباد بوجود السنة وأهلها ووجود العلم أهل العلم رحمة الله قائمة عليهم لا مناص منها أما العذر بالجهل ما يكون مع وجود العلم يا إخوان العذر بالجهل ما له مكان هنا ما في اسمه عذر بالجهل والسنة قائمة بارمة بأقنابها والدعوة للتوحيد بارمة بأقنابها والخير موجود والتحذير من العصا موجود ما فيه إلا إعراب هذه إلا إعراب في هذه الحالة فبعضهم يتوسع في مسألة العذر ويميع القضايا في مسألة العذر بالجهل هذا تميع لمسألة العذر بالجهل إنما العذر بالجهل له مكان في الإسلام والله سبحانه وتعالى أتى بهذا الأمر العظيم كتاب الزاخر بمسألة العذر بالجهل لكن اسمه عذر بجهل أما هذا علم موجود ودعوة موجودة وخير موجود لكن ذاك ما سمع بشيء ولا حد بلغ شيء من هذا هذا معذور بجهله وأما من سمع بالخير وسمع بأهل الخير فلا عذر له لا يسمع بيهودي بي مجرد السماع لأنه إذا سمع محمد يجب عليه أن يطلب دين محمد لا يسمع بيهودي بي ولا نصراني ثم لا يؤمن بيه إلا كان من, أهلي من أهل النار فمن لم يسمع به فهو معدور أما من سمع به من الكافرين أن محمدا بعث في العرب أو بعث للناس جمعين ثم يعرض ولا يقبل على دينه فحجة الله عليه قائمة من اليهود والنصارى قال رحمه الله وقد تلخص وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه قال خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وخمدت نيران شهواته وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه نصب هكذا فصارت نصب عينيه كنا نعلمها نصب عينيه لكن هنا ضمها وهذا لا يعني في تشكيل جيد ما عندهم نصب عينيه م? فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه نعم أدخلته ونقه من الذنوب ولقي الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهم بسبب إخلاصه في هذه الكلمة العظيمة ويقباله على الله جل وعلا فلسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا أن يجعلنا من المقبولين وأدخلته على ربه لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وآفق ظاهرها باطلها وسرها علانيتها ولا يقبل الله إلا هذا لا يقبل الله إلا هذا شهادة صادقة إيش خالصة كما جاءت من ذلك الأحاديث صدقا من قلبه من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه وجه الله فالله ما ترجيك عنده لا إله إلا الله إلا بقيودها وشروطها وضوابطها التي تقدمت معكم لأنه لقيا ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها خلافا للمنافقين فإن ظاهر هذه الشهادة لم يوافق باطنها فهم أبطنوا الكفر الصريح وأظهروا الإيمان في الظاهر أظهروا الإسلام وهم على خلافه هذا فلا بد من موافقة الظاهر للباطن فيتفق ظاهره وباطنه سواء فهن تنفع هذه الكلمة أما الظاهر شيء والباطن على خلاف ذلك تضمع الكفر والعياذ بالله ومعاداة أهل الخير ومعاذا دين الله وتظهر للناس أنك تصلي وأنك صوم وأن تتمنى هزيمة الإسلام وتتمنى أن يذهب هذا الخير كله أن يذهب هذا الخير حتى تحل مكانه المعاصي ويحلم مكانه الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى هذا نفاق خالص هذا نفاق خالص أن يتمنى الشخص هزيمة الإسلام ويتمنى الشخص ذهاب هزيمة الإسلام وذهاب الإسلام فهذا هو النفاق بعينه الذي كان عليه عبد الله بن عوبي وأضرابه قال وافق ظاهرها باطنها وسرها على نيتها فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لستوحش من الدنيا وأهلها فذقوا الله لو حصلت له هذا اليقين العظيم عند الموت الذي ينزل به ربما يستوحش من الناس يستوحش من الناس الناس في حاله وفي حالش آخر وانظروا نحن على هذا الحال الذي عندنا فيه ضعف ما نجد وحشة من بعض الناس من المجتمع تجد وحشة لما تجد وحشة من شيء من المجتمع لما فيه من معاصي تجد وحشة شديدة والله كيف لو جاء واحد من الصحابة في المجتمع هذا لو جد وحشة عظم وأعظم وأعظم يعني يرى انظر هنا معاصي يخرج هنا معاصي يدخل البيوت بيوت المسلمين معاصي ولا شك أن تلحقه الوحشة فأنت على استقامة وعلى ضعف فيها وتجد رحشة في المجتمع لما تجد من معاص مخالف صريحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المخالف فيها صريحة لكتاب الله أو هي مخالفة لكتاب الله مخالفة صريحة فهذا يجعل الوحشة بك. فهذا وصل درجة اليقين درجة اليقين عندما شارك على لقاء ربه سبحانه وتعالى فهذا لو عاش بهذه الحالة في أيامه في حال صحته هذا لست وحش من الناس إن الناس يواجهه في فيواجهش آخر وأن تقصه على حالك الضعيف هذا تجد أحشى والله بسبب المعاصي الموجودة في الدنيا كثرة المعاصي على بعض قال رحمه الله فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الدنيا وأسبابها ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والانتفاعات غير الله لذلك ما يشعر بشيء كل سوء عنده كله سوا يجد المعاصي يرى المعاصي ولا يبالي بحاجة لأنه عنده بعض في هذه الشهادة لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الدنيا أنظروا الآن إلى هالشهوات وهالحب الدنيا وأهل يقول لا إله إلا الله ويحب الرافضة ايش رأيكم في هذا لا إله إلا الله ويتناقض ما عليه الرافض تماما ويحب الرافضة وتجد متعلّق قلبهم الرافضة يتمنى أن ينصر الرفض في اليمن لأجل ينزل البترول ينزل الديزل هذا إيش مش هذا؟ هذا ملية قلبهم ملِّي بإيش مشحون بالشهوات معياده بالله وحب الدنيا وأسبابها لذلك ما تجد عندنا قوة هذه الكلمة العظيمة بسبب هذا الأمر حب الحياة وأسبابها نعم. لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الدنيا وأسبابها ونفس مملوئة بطلب الحضوض والانتفات إلى غير الله فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر ما أحسن هذا الكلام والله ما تشبع من هذا الكلام أبدا لكان لها نبأ آخر أي خبر عظيم لكان لهذه الكلمة خبر عظيم ولكن لما كانت ضعيفة أو كان القلب مشحون بهذا البلاو العادل الله بهذه المعاصي كان النبأ ما تعلمون أو كان الخبر فيها ما تعلمون من الضعف وبعضهم يفرق بين النبأ وبين الخبر فيقول النبأ أهم من الخبر وأعظم منه وفي فائدة مهمة لذلك كان ان حاصل أنه يفرغون كما ذكر السام الراعي وهو مسبوق أيضا بغيره بين النبأ وبين الخبر قال صاحب الفروق النبأ لا يكون إلا للأخبار مما لا يصلحه المخبر والخبر يكون فيها ويعلمه هذا ما يعلمه يخبر به ثم يعلمه بعد الخبر وهذا الأخبار متقدمة فالذي ظهرنهما فما فيه فرق بين النبأ وبين الخبر فهما بمعنى واحد النبأ والخبر بمعنى واحد فبعضهم يقول النبأ في الأمر العظيم ما يكون نبأ في أمر معلوم يسير فيقال مثلًا نبأهم كذا والأمر عادي وإنما يقال أخبره إيش بكذا والخبر يكون في هذا وفي إيش وفي هذا في الأمر العظيم وفي غيره وأما النبأ فلا يكون إلا في الأمر المهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم فيقولون النبأ لا يستعمل إلا في الخبر المهم والخبر العظيم بخلاف الخبر يستعمل في هذا وفي هذا وذكروا بينها فروقها له حاصلها. حتى قال بعضهم يعني يعني يشير لهو الأصحاب الأخبار نشرة الأخبارية أنه إذا كان الخبر عظيما يقولون نشرة الأنباء فإن كان الخبر غير عظيما يقولون نشرة الأخبار نشرة الأخبار قالوا أنه يبي فرقوا من هذا وهذا إذا كان النبا الذي معهم عظيم يقولون هذه نشرة nelle sampah أن فيها أخبار مهمة وعظيمة وإذا كانت تخبر عادية يعلمها الكثير فيقولون نشرة أيش الأخبار إذا كان الخبر عادي هذا ذكر السام arbitроides الله أعلم نظن جاء الوقت لكنك من فقر هذه قال فلو تجردت كتجردها عن الموت عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي والله المستعان إله نسحانكم وحمدك لا إله الله